باب النهي عن سب الريح هذا هو الباب الثامن والخمسون باب النهي عن سب الريح مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الريح سب لمدبرها وهو الله تعالى من الذي دبر هذه الريح فوالله تعالى إذا سبها فإذن قد سب الله تعالى لأنها تجري بأمره جل وعلا هي مأمورة فسبها حينيذ يكون مخلا بالتوحيد يكون مخلا بالتوحيد قال ابن سعد رحمه الله تعالى وهذا يعني هذا الباب باب النهي عن سب الريح وهذا نظير أو نظير ما سبق في سب الدهر إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر وهذا خاص بالريح إذا هذا الباب يعتبر فردا من أفراد ما جاء فيه سب الدهر وإذا كان كذلك هنإذن الحكم يكون واحدا إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع الح... في سب إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر وهذا خاص بالريح ومع تحريمه ومع تحريمه يعني سب الريح فإنه حمق يعني حماقة وضعف في العقل والرأي فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره والسبب لها يقع سبه على من صرفها ولولا أن المتكلم بسبب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفضع من, من ذلك بمعنى أنه قد يستحضر هذا المعنى وقد لا يستحضر والغالب من الذي يقع في ذلك هو من أحد المسلمين فإذا كان كذلك حينئذ يكون المعنى بعيدا عنه ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم يعني قوله يسب الله تعالى مباشرة والتفصيل فيما يتعلق به كفر عدمه مر فيما, فيما سبق فقوله باب النهي عن سب الريح أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله تعالى مسبها كسب الدهر كما قال السعيد رحمه الله تعالى وقد تقدم النهي عنه التفصيل فيما يتعلق بالكفر وعدمه وكذلك الريح مسبتها مسبة لله تعالى واعتراض عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا تحت ترجمة منه يؤخذ بيان النهي الوارد في التبويه باب النهي نهي يحتمل أنه للتحريم ويحتمل أنه للكراها والمراد هنا التحريم بل قد يصل به إلى الكفر والخروج من من الملة أن العاصر في مثل هذا وإن كان كفرا أصغر أو أنه كبيرة من الكبار لأنه قد يصحابه شيء من الاعتقاد أو للاستخفاف أو الاستهزاء نحو ذلك هندي نقول هذا كالشأن فيما يتعلق بالاستهزاء بآيات الله تعالى الشرعية فالاستهزاء بآيات الله تعالى الكونية كالالسهزاء بآيات الله الشرعية في أن كل منهما يعتبر كفرا أكبر دون تفصيل فيه بالمثل على ما سبق بيانه إذن هذا الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيت ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير, وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحاها وترمذي يعني رواه ترمذي وصحاها كان الأصل في هذا التعبير أنه لا يلزم منه أنه أخرجه لكن هذا الذي جرى عليه الصلاح صحا وترمذي يعني أخرجه قد يكون صحاه في غير موضعه كما هو الشأن في صنيع البخاري رحمه الله تعالى قد ينقل عنه التلمذي تصحيحا ولا يكون الحديث في الجامع إذا لا يلزم إذا قيل صحاه البخاري أن يكون في الجامع كذلك إذا قيل صحاه التلمذي لا يلزم أن يكون في في الجامع قوله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب أي ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار الأنصار الخزردي أبو المنذر صحابي بدري جليل سيد القراء شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبو المنذر وقال له صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أقرأ عليك يقرأ عليه سورة من القرآن وكان عمر يسميه سيد العرب قيل إنه مات في خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان سنة ثلاثين من الهجرة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح لا تسب الريح سب مر معنا أنه الشتم والعيب والنقص والقدح وكذلك يدخل فيه اللعن ومن لعن الريح سبها من تنقصها وعابها فقد سبها إذن السب بمعنى الشتم والعيب واللعن والقدح وكل ما يفهم منه العيب والنقص كل ما يفهم منه العيب والنقص لا تسب الريح والريح معروفة أو الريح معروف بالتذكير وهي في مقين الهواء المتحرك الهواء المتحرك هكذا عرفها بالمفردات الهواء المتحرك وعامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب يعني يأتي بالقرآن الريح ويأتي الرياح الغالب إذا قيل الريح فهي في العذاب وإذا قيل الرياح فهي في الرحمة هذا غالب ما وأورد لذلك مثلة كثيرة وعامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة, عن عن الرحمة وذكر أمثلة قال فمن الريح إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا عذاب. إذا ريح هذا هو الهواء المتحرك لكن ماذا معه عذاب يقول عذابا وليس المراد أنه عذاب شيء غير غير الريح لا بل هي الريح وتارة تكون رحمة فتختص بالريح وتارة تكون رحمة وتسمى رياحا تسمى رياحا وإلا المصدق واحد يعني مسمى واحد لكن يختلف باعتبار ماذا ما يترتب عليه من عذاب ورحمة إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا اجتدت به الريح وقال في الجمع وأرسلنا الرياح لواقع أي يرسل الرياح مبشرات رياح مبشرات لواقع هذا جاء بالجمع حينئذ نفهم منه ماذا الرحمة ولكن أورد آية فيها قراءتان وهي محتملة كان صح الجمع مرادا به الرحمة وهي آية الروم يرسل الرياح فتثير سحابا رياح الرياح قراءتين قال فيه فالأظهر فيه الرحمة والأظهر فيه وقرئ بنفذ الجمع قال وهو أصحه كلاهما ثابتان قرأ بالجمع نافع أبو جعفر مدنيان أبو عامر البصري بن عامر الشامي وعاصم الكوفي عقوب البصري أبو الإفراد الكثير وحمز الكسائي الكساة وخالب كلاهما ثابتتان لكن حينئذ إذا كان الموضع واحدا لابد من الجمع لابد من من الجمع فيغلب أحدهم على, على الآخر وإذا فهم منه الرحمة حينئذ قيل الريح تأتي بمعنى الرحمة لكن في الغالب أنها تأتي لي للعذاب إذا في الجملة كقاعدة كل قاعدة لها لا استثنات إذا جاءت الريح فهي في العذاب وإذا جاءت الرياح فهي في, في الرحمة هذا غالب استعمال القرآن قوله لا تسب الريح لا نهية وتسب فعل مضارع ملزوم بلا وجزمه حذف المون لأنه لا مثلة الخمسة والنهي يقتضي تحريم ثم السب قليل وكثير ها فيه, فيه, عموم. فيه عموم إذا مطلق السب ممنوع سواء كان مباشرة أو لم يكن مباشرة حين يكون ماذا يكون عاما من هذه الحيثية لا تسب الريح لا ناهية والفعل ملزوم بحذف النون والنهي يقتضي التحريم يقتضي التحريم والمعنى لا تسب الريح أي لا تشتموها ولا تلعن الريح هذا داخل في مفهوم السب للحوق ضرر فيها لأن قد يأتي الضرر للإنسان من جهة الريح فيسبها كأن هي التي أحدثت الضرر وليس الأمر كذلك بل هي مأمورة مدبرة مصرفة حينئذ سبها إذا أصابه ضرر بشأنها أو من جهتها سب لله تعالى إذا لا تشتموها ولا تنعنو ريح للحق ضرر فيها فإنها خلق من خلق الله تعالى مقهور مدبر هو كغيرك الليل والنهار مخلوق مدبر وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته فلا يجوز سبها البت فيرجع السب حينئذ إلى من خلقها وسخرها بل وجدت الريح وظلنا معها العذاب أو نحو ذلك حينئذ تجب التوبة عند التضلر بها أنها قلنا ماذا؟ عذاب إذن هي إنذار وإذا كانت إنذارا حينئذ ما العمل عند وجود الريح؟ التوبة والاستغفار والكف عن الذنوب وليس, وليس سب الريح والطعن والتنقص منها إنما يرجع إلى ربه ويتوبها ويستغفر بل تجب التوبة عند التضلر بها وهو تأديب من الله تعالى العباده وتعديبه رحمة للعباد إذا أراد الله تعالى أن يصيب العباد بما يكرهون حينيذ نقول هذه الكراها باعتبارهم هم يعني بالنظر القاصر وأما ما يترتب عليهم من الرحمة من من مغفرة وإزالة الذنوب نح ذلك هي خير محض وهو تعديب من الله لعباده وتعديبه رحمة للعباد فلهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب من روح الله تأتي بالرحمة وتئو بالعذاب فلا تسبوها فلا تسبوها ولكن سل الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها إذا هي بذاتها مقهورة مدبرة مصرفة تحمل خيرا وتحمل شرا والذي حملها ذلك وأمرها هو خالقها جل وعلا هذا الحديث رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وكونها قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة الله هل بينهما تناف؟ جواب لا تارة تأتي بالرحمة ولها علاماتها وتارة تأتي بالعذاب بل كونها بالعذاب وخاصة على المؤمنين موحدين هي رحمته فلا تنافي من جهة كونها ماذا كونها تحمل عذابا؟ وكونها زجرا وكفا وتحدث توبة وأوبة وحنذن هي خير من هذه الجهة كم هو الشأن في خلق الكفر والمعاصي ونحو ذلك هذه من جهة هي رحمة ومن جهة هي عذاب وكونها قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة الله روى ترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لعن الريحة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح لا الريح ولا غيره كل مخلوق من مخلوقات الله تعالى فلا يجوز سبه لا يجوز سبه مطلقا فإذا كان كذلك حين يدل التنصيص على الريح وقلنا هذا خاص بعد عام ثم التنصيص عليه لأنه قد يكون مما يتعرض له الناس بكثرة ويقع سبه, سبه وخاصة إذا صح الحديث الذي جاء معنا الآن أنه لعن عند النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هذا وارد في ذاك العصر حينئذ نبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الشافعي ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق الله عز وجل مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء إذا الريح هي هي يجعلها رحمة إذا شاء ويجعلها نقمة إذا إذا شاء وحينئذ هذه العلامات هذه لها علامات قول فإذا رأيت ما تكرهون يعني من شأن الريح أي من الريح إما مما ترون من شدة حر أو برد أو قوة يعني قد تكون تحمل حرا شديدا أو بردا شديدا أو فيها قوة يتعثر بها ماذا؟ شجر والبيت نحو ذلك فإذا رأيتم ما تكرهون أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل أو القول الذي يقال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا إذا لا تسبوا ولا تتنقصوا ولا تعيبوا ولا تحملوا الرحم ما, ما لم يكن من شأنها إذن العدول هنا فقولوا عدول عن السب والتنقص والعيب ونحو ذلك إلى القول الذي أثير عنه صلى الله عليه وسلم. فقولوا اللهم إذا على دعاء علمهم دعاء اللهم إن نسألك من خير هذه الريح من خير هذه الريح الريح نفسها تحمل خيرا وتحمل شرا. قلنا هي الهواء المتحرك. إذا كان كذلك قد يكون هذا الهواء بنفسه بذاته قد يكون خيرا وقد يكون شرا على حسب الجهة التي فهو مأمور خلق من خلق الله يأمره يا الله تعالى كما وشأن في السماوات والأرض والنار والجنة إلى خلي حينئذ نقول يأمرها يا الله تعالى فإذا كانت شرا أو كانت خيرا فيسأل الباري جل وعلا من خيرها وإسعاذ من من شرها فقولوا اللهم إننا نسألك من خير هذه الريح فالريح نفسها فيها خير وشر قد تكون عاصفة حينئذ نترتب عليها ماذا قلع الأشجار هدم البيوت والمنازل وقد تكون عكس ذلك هادئة فيها من الهواء اللطيف ال ال البرودة ونحو ذلك إذا قد يكون فيها ذاك وقد يكون فيها ما ما يقابله وخير ما فيها أي ما تحمله فيها إذا هي تحمل كذلك قد تحمل معها خشب ونحو ذلك وهذا تحمله أو شيئا معنويا شيئا معنويا إذا هي حاملة وخير ما فيها أي ما تحمله إما شيئا معنويا وإما شيئا حسيا والحس يشهد بذلك أيما ما تحمله لأنها قد تحمل خيرا كتلقيح الثمار أو تحمل رائحة طيبة وقد تحمل شرا كإزالة لقاح الثمار وأمراض تضر الإنسان والبهاء من كل ذلك إنما يكون من جهة الريح وخير ما أمرت به أمرت إذا هذا أمر حقيقي أو لا حقيقي العاصل فيه إنه حقيقي فإذا كان كذلك فهي مأمورا وإذا كان قد هي مأمورة يعني أمرها الله تعالى بشيء ما حينئذ تمتثل كذلك كما أمر السماة الأرض إتي طوعا أو كره قالتا قالتا يعني تكلمتا أتينا قالتا أتينا طائعين إذن قالتا أمرت فأجابت وهنا كذلك قال خير ما أمرت إذن هي مأمورة هي هي مأمورة والأمر حقيقي ولا نؤوله بأن هذه جمادات فلا يتصور فيها أنها تؤمق الله هذا ليس بصواب بل هو من الاعتداء على جناب الربوبية وخير ما أمرت به مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله تعالى ونعوذ بك من شر هذه الريح نعوذ أي نعتصم ونلجأ إليك يا رب من شر هذه الريح شر شرها بنفسها وما تحمله كذلك وشر ما فيها أي ما تحمل من الأشياء الضارة ففيها شر بذاتها وكذلك قد تحمل شيئا معنويا قد لا يدرك بالحس فيكون فيه ضرر وكذلك شيئا حسيا يدرك بالحس ولو بالبصر حينئذ نكون فيه شيئا من من الضرر ونعوذ بك نعتصم ونلتجي لأن بالله تعالى من شر هذه الريح عضاف الشر إلى الريح كما هناك أضاف الخير إلى الريح إذا هذه الإضافة حقيقية أم مجازية قل لا العصر حقيقية فالريح ذاتها شر والريح ذاتها ماذا خير باعتبار ما فيها وباعتبار ما تحمله ونعوذ بك من شر هذه الريح أي شرها بنفسها وشر ما فيها أي ما تحمله وشر ما أمرت به إذا قد تؤمر بإهلاك وتدمير ونحو ذلك حينيذ يقول هذه مأمورة هذه مأمورة أمرها الله تعالى بهذه الأمور إذا سلطت على المؤمنين على الموحدين حينيذ يكون المراد ما يترتب عليه من العودة والتوبة والاستغفار لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البرد والبقل لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون إذن هذه العلة من وجود الفساد في الأرض أو في غيرها بمعنى أن الريح إذا كانت،, إذا كانت شديدة تعصف بالناس وآذت وأضرت حينئذ هذا عذاب ويترتب عليه العودة والأوب هذا باعتبار المسلمين أما باعتبار الكفار هذا لا يشكال فيه هذا ما يترتب عليه من ضرر مما يفرح به المسلمون لا مما يحزن به المسلمون وإنما يفرح المسلمون بكل ما يصيب الكفار مطلقا هذا الأصل فيه لا من جهة إحداثه يعني لا يحدثونه إفسادا في الأرض لا لكن لو حصل شيء ما ضرر مثل الريح العواصف فيضنات هذه هذه تسر المسلمين كل نازلة تؤذي الكفار فهي مما يفرح المسلمين ولا نقول بأن هذا مما يحزن المسلمين وقد يعزون نحو ذلك هذا ضرب من النفاق لا ينبغي أن يقال وإنما الأصل أن كل ما ينزل بالكفار الأصل أنه يحدث المسلمون بالجهاد نحو ذلك لكن لما لم يكن ثم جهاد حينئذ كل ما يكون من جهة البالجة الله من الفيضانات التي تسمع دائما فهذه تشرح الصدور لأنه جزء من من النصرة لأهل, لأهل التوحيد لأهل الإسلام إذا قال لا تسب الريح نهاهو والنهي للتحريم أرشدهم إلى ماذا إلى هذا الدعاء إلى هذا الدعاء حينئذ إذا وجدت الريح ووجد شيء من الضرار قال فل ف... فقوله قال فقول والعصر فيه ماذا لو قيل بأنه... بأنه واجب على ظاهره لما بعده لأنه لأن الريح العصر فيها أنها مما يؤثر ولذلك قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا إذا هذا إرشاد عند ماذا عند وجود ما قد يضر من من الريح عينئذ يجب هذا القول نقيل به لما بعد أرشدهم صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره ولا استدفعت نقمة بمثل الارتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه والتوبة إليه والاستغفال من, من الذنوب إذن إذا وجدت الريح وظن من ظن بأنه قد يكون ثم ضرر منها حينئذ التوبة والعودة والأومة هذا شأن فيه كالشأن في ماذا في الخصوف والكصوف أنه آية من آيات الله تعالى وإذا وجده حينئذ ندل على ثم ذنوب وقعت من المسلمين حليل العودة والتوبة كذلك الريح شأن واحد هذا يدل على العذاب وهذا يدل على العذاب نعم لا تشرع الصلاة يمكن بعض العلم يرى أن هذه الآيات إذا عظمت حليل حكمة حكم ماذا الخسوف والكسوف لكن الظاهر أنه لا زلازل وبراكين نحو ذلك هذه لا لا لا تكون مثل حكمها حكم الخسوف والكسوف من حيث الصلاة لكن من حيث العودة إلى الله تعالى والتوبة والاستغفار ولا بأس بالصدق ونحو ذلك لأنها مطلقة غير مقيدة فلا إشكال في وجوبه ليس في جوازه لا, شا... لا إشكال في وجوبه لأنه تعي وأما الصلاة هذا يحتاج إلى دليل الخاص وإنما جاءت في ماذا جاءت في شأن الخسوف والكسوف وأثر عن بعض الصحابة أنه قال بالزلازة نحو ذلك لكن هذا قول الصحابة يحتاج إلى ما أو يعتمد عليهم وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت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 به جل وعلا التعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد أنهم يلجأون إلى الله تعالى مناسبة الحديث للباب ظاهرة به ماذا؟ نهي عن سب الريح لا تسب الريح وافق ما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى إن كان عمّا باب النهي كان عاصل النهي للتحريم وفي الحديث الرجوع إلى الله تعالى والاسعادة به من شر ما خلق مطلقا وفيه أن الريح تكون مأمورا بالخير والآمر لها هو الله عز وجل ومأمورا بالشر والآمر لها هو الله عزوجل هو الله عزوجل وفيه الإرشاد إلى كلام الناس فإذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من من شره قال المصنف الرحمه تعالى فيه مسائل الأولى النهي عن سب الريح قول صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح النهي للتحريم الثانية الإرشاد إلى كلام النافع إذا رأى الإنسان ما, ما يكره قوله فقولوا اللهم إن نسألك من خير هذه الريح إلى آخره وبين بين لهم ماذا أنه إذا رأى ما يكره فيعدل إلى هذا القول لكن مع ما الأخذ بالأسباب أسباب الحسيه لا يتعرض لها لا يتعرض لها ويقول اكتفي به بهذا الدعاء لا وإنما يفر منها وتحشها ويجعل بينها وبينها، ويجعل بينه وبينها ما يقيه. البقاءة مطلوبة وهو أخذ به الأسباب الحسية، ومع ذلك يذكر الدعاء. يذكر الدعاء. ثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. إرشاد هكذا عندكم؟ ها الإرشاد هكذا؟ قال الإشارة إلى أنها مأمورة. على كل لقوله ما أمرت به إرشاد أو إشارة إلى أنها مأمورة يعني أرشاد بينا يعني أخبرا إرشاد بمعنى, بمعنى الإخبار فإذا كان كذلك حين يقول الإرشاد إلى أنها مأمورة أو الإشارة إلى أنها مأمورة لذلك على أنها إذا كانت مأمورة من الامر الله عز وجل إذن سبك لها سبوا للآمر هذا الذي عناه المصنف هذه المسألة الإرشاد إلى كونها إلى أنها مأمورة إذا كانت مأمورة الآمن لها والله عز وجل وإذا سببتها ولعنتها وقدحت فيها وتنقصت منها حينيذ الذي صرفها وأمرها هذا السبب له هذا السبب هذا له الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر هي نفسها ذاتها قد تؤمر بخير وتؤمر بشر ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم في في الحديث نسألك من خير هذه الريح قو نعوذ بك من شر هذه الريح إذاً فيها خير وفيها شر والله تعالى أعلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله هذا هو الباب تاسع والخمسون من أبواب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية مناسبة الباب لكتاب التوحيد أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله وجوب حسن الظن بالله، لأنه من واجبات التوحيد، من واجبات التوحيد. عكس وجوب إحسان الظن ما هو إساءة الظن. يعني الذي نكون ماذا؟ يكون محرما إذا إذا أوجب إحسان الظن بالله تعالى لزم منه تحريم إساءة الظن بالله تعالى. وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد، ينافي التوحيد من أصله أو من كماله محتمل. قد يكون منافيا لأصله وقد يكون منافيا لكماله بحسب ما يقوم بقلب العبد من ذلك لأن سوء الظن في الأصل محله القلب لكن قد يعتري اللسان فيعبر عما في قلبه أو في بجوارحه فيملي القلب على الجوارح حينئذ نقول أصل محله القلب سان الظن لأن الظن هو نوع من أنواع العلم فمحله القلب إذا مناسبة الباب أراد المصنف أن يبين وجوب حسن الظن بالله إذ هو من واجبات التوحيد والإخلال به قد يخل بالتوحيد من عاصله أو من كماله الواجب يقابل وجوب حسن الظن إساعة الظن بالله تعالى فهي محرمة حينئذ إساءة الظن كذلك مخلة بالتوحيد قد تخل باصله. وقد تخل بماذا؟ بكماله الواجب فينظر فيه ولذلك ذم الله من أساء الظن به كثيرا من القرآن وخاصة فيما يتعلق به بشأن المنافقين لأن سوء الظن هذا ليس من صفات المسلم قل أم كثرة ليس من صفات أهل الإسلام أهل التوحيد وإنما هو ذكر الله تعالى في شأن المنافقين هم الذين من شأنهم إساءة الظن بالله تعالى إذا ذم الله تعالى من أساء الظن به لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمه الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياله وقوة التوكل عليه فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله إذا حسن الظن بالله هذا مما يفيده العلم بأسماء الله تعالى الحسن وصفاته العلا إذا هو ثمرا ولذلك هو متعلق به بجانبين الأول توحيد الربوبية والثاني توحيد الأسماء والصفات فمن نظر في هذين النوعين أثمر عنده حسن الظن بالله تعالى كماله كمال علمه بهذين النوعين التوحيدين كمال في إحسان الظن بالله تعالى والنقص بالنقص الحصة بالحصة فمن كمل علمه بربوبية الله تعالى تعلق قلبه بربه جل وعلا وكملا إحسان الظن به في قلبه بالله تعالى وإذا كمل العلم أسماء الله تعالى وصفاته حينئذ كمل عنده إحسان الظن ولذلك مبنى حسن الظن على العلم بصفات الله تعالى وأسماء حسن برحمة الله تعالى وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله تعالى وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة يعني الرحمة من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم دل على صفة الرحمة تحسن الظن بالله تعالى أنك إذا قمت بأسباب الرحمة أن تكون من المرحومين من أسماءه تعالى الرزاق إذا الرزق بيد الله تعالى فتحسن الظن بالله تعالى أنك إذا بذلت الأسباب الشرعية أن الله تعالى لن يخيب سعيك هذا الأصل وهكذا فكل اسم له مقتضى مقتضاه الخاص لأن الرحمة غير الرزق غير القدرة غير سائر الصفات فكل اسم له ما يتعلق به بحسن الظن الذي يتعلق به المكلف ولذلك قال بالتهسير وبالجملة وهي عبارة المقيم فمن قام بقلب حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة بمعنى الرحمة هذا اسم وله صفة الرحمن له صفة الرحمة يناسبها حسن ظن خاص ليس مطلقا وإنما بذل أسباب الرحمة وحينئذ يحسن الظن بربه أنه سيكون من المرحومين وهكذا لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص تضحت؟ نعم وقد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني أنا عند ظن عبدي بي روح البخاري ومسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم رواه مسلم إذن حسن الظن هذا مطلب عزيز يحتاجه كل مسلم وينبني على ما ذكرناهم بالنظر في ربوبية البالد اللو على وعمومها وشمولها وكذلك النظر في الأسماء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 وإحقاق الحق وإبطال الباطن هذا كله مما وعد الله تعالى به وإحسان الظن به يكون على أي وجه على أنه لن يتخلف عد الله تعالى إذا النصر للإسلام والنصر لأهل الإسلام المتمسكين بالإسلام من إحسان الظن ألا يعتقد المسلم في قلبي خلاف ذلك لأن الله تعالى سيكل المسلمين إلى إلى أنفسهم قد بذلوا الأسباب الصحيحة في في ذلك فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله فالله تعالى شرع الإسلام وتكفل به بحفظه وبحفظ أهله العاملين به ليس المدعين وإنما العاملين به ونفي لكماله وتكذيب الخبر وشك في وعده والله أعلم إذن هذا يرشد إلى ما سبق أن مبنى حسن الظن هو العلم بالله تعالى فمن عرف الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته أحسن الظن به ومن لم يعرف فلا حسن ظن عنده البتة ومن نقص علمه فالحصة بيه بالحصة ذكر المصنف تحت الترجمة آيتين ونقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره الآية الأولى آية آل عمران الآية الأولى وهي التي ترجم بها للباب قوله باب قول الله تعالى يظلون بالله غير الحق ظن الجهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وأول الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم فالأمنة والأمن سواء يعني بمعنى واحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم والكرب أمنة يعني أمنا يعني أمنا فالأمنة والأمن بمعنى واحد بمعنى واحد وقيل بالفرق بينهما والأول مقدم قيل الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف وجد أسباب الخوف ثم كان الأمن حين ذي نسمى ماذا؟ يسمى أمنة يعني الأمن قد يكون مع أسباب الخوف وقد لا يكون إن كان مع أسباب الخوف فهو الأمن وإلا فهو فهو الأمن قيل الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف والأمن مع عدمه يعني عدم الخوف وهي منصوبة بأنزل أنزل أمنة كذلك أمنا ونعاسا هذا بدل منها أو عطبيان بيان أو مفعول لهم يجوز في هذه الوجه الثلاثة أنزل عليكم من بعد الغم أمنة هذا منصوب بأنزله نعاسا هو الأمن هو هو الأمن حينئذ يقول هذا عطف بيان أو بدل أو مفعول لهم يغشى طائفة منكم يغشى ضمير للنعاس يغشى فالضمير للنعاس هذا بلياء وبالفوقية تغشى على أن الضمير لأمنى يجوز فيه الوجهاء والطائفة يغشى طائفة منكم طائفة تطلق على الواحد والجماعة والطائفة الأولى منصوبة يغشى طائفة هم أهل التوحيد أهل التوحيد والإيمان وثبات التوكل الجازمين بأن الله ينصر رسوله ويظهر دينه على الدين كله وهم الذين خرجوا لقتال طلبا لي للأجل يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالطائفة الأولى يغشى طائفة هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا لأجل, أن لأجل طاعة الله تعالى وطلبا لي للأجل وطائفة هذه طائفة أخرى والمراد بها أهل النفاق وطائفة وهم معتب ابن قشير وأصحابه على ما مر معنا في الباب السابع وهم معتب ابن قشير أو معتب ابن قشير وأصحابه كانوا خرجوا طمعا في الغنيمة وجعلوا يناشدون على الحضور ويقولون الأقاوين هذه الطائفة وصفهم الله تعالى بقوله قد أهمتهم أنفسهم يعني ليس لهم هم إلا, إلا أنفسهم لا لا لهم له شيء آخر لا من إسلام ولا نصر ولا نحو ذلك وإنما ليس له هم إلا نفسه إذا كان كذلك وهذا الشأن وهل النفاق قال قد أهمتهم أنفسهم حملتهم على الهم قالوا أهمني الأمر أقلقني وقيل أهمتهم أنفسهم صارت همهم لهم لهم غيرها والواو في قوله طائفة هذه الواو واو الحال وطائفة هذا مبتدا وسوغ الابتداء به بالنكرة باعتمادها على واو الحال اعتمادها على هو الحال وهذا ذكروه أنه من المسوّغات لكن لكونها أفادت جاز الابتداء بها. بها وهذه الطائفة لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف إذن طائفتان طائفة يغشاها النعاس والنعاس والنوم هذا لا يكون مع أسباب الخوف مثل إس ذلك القلق لا ينام مثل ها القلق لا ينام لا يأتيه النوم لماذا؟ لأنه يكون مشغولا والصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتيهم النوم من الأمن لأنهم علقوا قلوبهم بالله تعالى فهو الناصر لهم وأما هؤلاء لا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قال المفسرون لا يغشاهم النعاس من القلق لا ينام لا يهدى لهم بال والجزع والخوف ماذا حاله؟ أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق الذي به المصنفون يظنون بالله غير الحق يظنون الواو هنا تعود إلى المنافقين وهذا شأنهم ماذا حالهم وجملة يظنون بالله في محل نصب على الحال أن يظنون بالله غير الحق الذي يحب أن يضل به جل وعلا وظن الجهلية الذي جاء هنا وظن بالنصب بدل منه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية غير الحق ظن الجاهلية ظن الجاهلي هذا بدل من قوله غير الحق إذا ظن الجاهلية بدل من من قوله غير الحق ويزنون الضمير يعود إلى إلى المنافقين وهو الظن المختص بملة الجاهلية أو ظن أهل الجاهلية يعني غير الحق ظن الجاهلية اما ملة الجاهليين الدين وإما أهل الجاهلية اما وصف للدين وإما وصف لأشخاصه وكلاهما يؤدي بعضهم الى بعض يعني ظن الجاهلية ما المراد به الملة الجاهلية أو ظن اهل الجاهلية المعنى يختلف لا يختلف المعنى لا يختلف لأن المؤدا واحد وهو أن ما كانت عليه الجاهلية فهو مذموم شرعا وما كان عليه أهل الجاهلية وهو مذموم شرعا إذا يكون منهيا عنهم وظن الجاهلية هو الظن المختص بملة الجاهلية أو ظن أهل الجاهلية ما هو هذا الظن؟ قال المفسرون ظنهم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن يعني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم باطن ليس بحق وأنه لا ينصر لن ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق إذن هذه أمور تتعلق بماذا تتعلق بالشرع حينئذ إذا ظن بأن دين الله تعالى ليس منصورا وبأنه لن يتم وبأنه ما ترتب عليه من الشرع أن من أقام به وقام به يكون منصورا حينئذ هذا الشأن أهل النفاق يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هم المنافقون هل لنا من الأمر من شيء هل لنا من الأمر من شيء من شيء مبتدا مؤخر ومن هذه زائدة صلة أين الخبر لنا خبر لنا هل لنا من الأمر من شيء من شيء هذا مبتدا مؤخر مرادهم أمر رفع اللوم عن أنفسهم ثاني الاعتراض على القدر هذا مراد بهذه الجملة وهذا من صنيعهم هل لنا من الأمر من شيء ليس لنا نصيب ليس لنا نصيبنا البت. يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هذا بدل من يظنون أي يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا من الأمر من شيء أي هل هل لنا من ال أي هل لنا من أمر الله نصيب هل لنا من أمر الله نصيب وهذا الاستفهام معناه الجحد يعني ليس لنا ليس لنا نصيب من هذا النصر الذي وعد به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الاستفهام معناه الجحد أي ما لنا شيء من الأمر وهو النصر والاستظهار على, على العدو وقيل هو الخروج أي إنما خرجنا مكرهين خرجنا مكرهين إذا يظنون بالله غير الحق ظن الجهلية ما هو هذا الظن؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء ليس لنا نصيب البتة ما هو هذا النصيب من أي شيء من العلو والارتفاع والنصر لمحمد صلى الله عليه وسلم حينئذ أرادوا أن يكذبوا بي بالقدرين فرد الله تعالى عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله إن الأمر كله لله وليس لكم ولا لعدوكم منه شيء البتة فالنصر بيده جل وعلا والظفر منه جل جل وعلا قال ابن قيم رحمه الله تعالى ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء قولهم هل لنا من الأمر من شيء هو تفسير للظن لأن الظن ما هو الظن هو الاحتمال الراجح أليس كذلك الظن هو الاحتمال الراجح أين محله القلب وقلنا فيما مضى إساءة الظن وحسن الظن الأصل محلهما القلب ما الذي يدل عليه اللسان والعمل بالجوارح إذن قولهم هذا إشارة إلى إساءة ظنهم بربهم جل وعلا يظنون بالله قال غير الحق إذا هو ظن سيء أو حسن ظن سيء ما تفسيره قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء ولذلك قال الشوكان يقولون الجمل بدل من يظنون لأنه تفسير تفسير لهم قال ابن قيم ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطن صدر عن ظنهم الباطن وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لو التي مرت معنا الآية واحدة آية واحدة فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ليس المران إثبات القدر ورد الأمر كله لله ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله كأنه يرد على بعض من يقول بأن في كلامهم ما يشير إلى إثبات القدر قل لا ليس في كلامهم ما يشير إلى إثبات القدر بل تكذيب القدر ولذلك قال قل إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية فبين أنه غير الحق وبين أنه ظن الجاهلية ثم رد عليهم رد عليهم بماذا؟ قوله إن الأمر كله لله لأنه قالوا ليس لنا من الأمر شيء ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطن هاهنا هو التكذيب بالقدرين تقدير بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم، لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبع لهم يسمعون منه، وهي هاته أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تبع للمنافقين، لو كان لهم الأمر لفعلوا أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم تبع لهم ويسمع منهم، ولما عصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم.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 وهو ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطاعهم وسمع منهم لما حصل شيء من من القتل ونحو ذلك وهذا تكذيب للقدر ورد الله عليهم بما ذكره قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره وجر به قلمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم أبوه وما لم يشأ لم يكن شاءه الناس أم لم يشاؤه والعبرة بمن بالله تعالى ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن سنشاؤه أم لا وما جرى عليكم من الهزيمة والقاتل فبأمره الكون ما حصل إنما هو بأمره جل وعلا الكون الذي لا سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى مضجعه كما مر معنا ولا بد أن يقع ذلك شاء أم أبا سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفات الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يقع سيأتي في الباب القادم الرد على منكري القدر هذه الآية كقوله تعالى بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوي, السوي. إذا هذه الآية مثلها بمعنى أنه لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينصر ولن يتم له الأمر أمر الدين هذا هو سوء الظن الذي عني به بهذه الآية وقد ظن هؤلاء المنافقون أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصل يعني لما هزم المسلمون في أحد ما ما ظن المنافقون ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد انتهى أمره إذا لن تقوم له قيامة وهذه الفاصنة هذا ظن سوء لأنه سوء ظن بالله تعالى والله تعالى ناصر رسول صلى الله عليه وسلم فالإدالة وإن كانت غير مستمرة فهي حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير من المؤمنين وإنما الذي لا يحصل هو الإدالة المستمرة لي للكفار إذن وقد ظن هؤلاء المنافقون أن المشركين لما ظهر تلك الساعة أنها الفيصل وأن الإسلام قد باد وأهله كذلك وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفضيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيح هذا لا يجوز ظنه البت في أي عصر في أي زمان لأن الله تعالى تكفل بنصر الإسلام وأهله ولا تزال طائفة منصور قائمة حتى تقوم الساعة قال ابن قيم رحمه الله تعالى ظن الجهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلام وذاته المبرعة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه الذي لا يخلفه فإذا وعد بنصر النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون كذلك قد تحصل الهزيمة نوعا ما لكنها ليست إدالة مستمرة يستفاد من الآية أن من ظن أن الله يديل الباطن على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق محلالا لا يقوم بعده فقد ظن بالله تعالى غير الحق ظن الجهلية ظن الجهلية وهذا باطل وهذا في كل زمان ومكان الثاني إثبات الحكمة فيما يجريه الله من ظهور الباطن أحيانا قد يظهر الباطن في زمان من الأزمنة هذا لابد أن يكون له ماذا نكون لو حكمة علما من علمها وجهلها من من جهلها ثالثا بيان خبث طوية المنافقين وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق نفاق إنما يظهر عند عند البلاء والابتلاء وإذا اشتدت الأزمة بالمسلمين حديثا يظهر شأن المنافقين رابعا إثبات القضاء والقدر خامسا وجوب تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه لأن ساءت الظن معنى ماذا وصف الله تعالى بما لا يليق بما لا يليق وجوب حسن الظن بالله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الظّنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء عليه السوء قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن يتهمون الله تعالى في حكمه الظّنين ظن المراد به احتمال الراجح قال ماذا يعني الذين أساءوا الظن لأن الظن هنا ذكر على وجه الذمي أو المدح على وجه الذن إذا إذا ذكر على وجه الذمي فهو إساءات الظن فالظنين هنا بالله ظن السوء فسره بقول ظن السوء إذا يكون قيدا له الظنين ظن السوء ظن السوء شعراب مفعول به الظانين اسم فاعل اسم الفاعل يعمل عمل طيب جميل وين المفعول الأول ها لا ما هي زائدة ظن بالله بأصلية الظانين هم ها ها ظن السو قلت مفعول ثاني انتهينا هذه تنص المفعولين ها ها لا ها أين المفعول الأول؟ الظنينا بالله ظن السو Ahmad. Al-wanina allatheena yadhunnuna dhanna as-sawi. كيف ؟ ظن سواء كانت بمعنى اليقين أو بمعنى الظن الراجح هذه تنصب مفعولين من أين جئت بهذا القيد؟ من أين جئت؟ ها؟ تأمل وغدا لست بعيدا <تصفيق> قال قالوا كثير قال قال رحمه الله تعالى قالوا بكثيرا بكثير نحن نجيب الآن قالوا بكثير رحمه الله تعالى يتهمون الله تعالى في حكمه أي يتهمون الله تعالى في حكمه أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتلوه ويذهبوا بالكلية يذهبوا به بالكلية ولهذا قال عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب سوغ الفساد كما بصر الخنين صيبوين أي دائرة العذاب تدور عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم من رحمته وعد لهم جهنم يصلونها يوم قيامة وساءت مصيرا منزلا يصيرون إليه يوم القيامة فأول الآية يعذب ويعذب بالنصب ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أي يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له يعني أهل النفاق وأهل الشرك تأذون بأي نصرة للإسلام وأهله ولو كان بالشيء الذي قالوا بأنه قول وليس بفعل ولذا قال أن يعذبهم في الدنيا عذبهم إما بالسلاح ونحوه لكن المنافقون ليس ثمت جهادهم فإنما ما يسمعونهم من نصرة الإسلام هذا يعتبر عذابا لهم لأنه ماذا؟ يؤذيهم في قلوبهم فيترتب عليهم الهم والغم ما يجعلهم في حيرة ونحو ذلك أي يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم إلى المنافقين من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين لهم وبما يصابون به من القهل والقتل والأسل وفي الآخرة بعذاب جهنم وفي تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم عذابا وأحق منهم بما وعدهم الله به لأن قال ويعذب المنافقين والمنافقات قال والمشركين سبق معنا أن الشيء إذا قدمه البالج اللو علَد لعلَّ ماذا؟ على أنه على أنه آكد. وهنا آكد في ماذا؟ في عظم شرهم على الإسلام والمسلمين. يعني المنافقون أشد ضررا على أهل الإسلام من اليهود والنصارى. عكس ما قد يظنه بعض مغفلين أن اليهود والنصارى أعظم ضررا على أهل الإسلام. هؤلاء يكونون قد أظهروا الإسلام وأبقوا الكفرة. حينيذ نكونون كالسوس فإذا كان كذلك وضرهم أعظم قالوا في تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم عذابا وأحق منهم بما وعدهم الله به ثم وصف الفريقين فقال الظانين بالله ظن السوء وهو ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام ظن السوء أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام وهم يفرحون بذلك عليهم دائرة السوء أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم راجع عليهم حقائق أو حائق بهم نعم قال دائر عليهم حائق بهم هكذا قال الشوكين حول تعالى والمعنى أن العذاب والهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم قال الخليل والسيبوي السوء هنا الفساد عليهم دائرة السوء قرأ الجمهور السوء بالفتح وقرأ ابن كثير ابن ضمها وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيره لما بين سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا بما ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جهنم مناسبة الآية للباب كالسابقة أن فيها أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء وفي الآية التحذير من سوء الظن بالله ووجوب حسن الظن به وفيها بيان عاقبة الكفار المنافقين الدنيا والآخرة وفيها وصف الله تعالى بأنه يغضب غضب الله أو غضب عليهم بأنه يغضب على أعدائه ويلعنهم كذلك أو داخل فيما, فيما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى أورد كلاما لإبن قيم يتعلق به تفسير الآية الأولى وذكره في زاد المعاة يتعلق به فوائد والحكم المترتب على هذه الغزوة قال ابن قيم في الآية الأولى آية العمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية قال رحمه الله تعالى في الآية الأولى أي على ما تضمنته وقعت أحد وهي الآية الأولى كما ذكرنا قال فسر هذا الظن يظنون بالله غير الحق ذكر ثلاثة أقوال تفسير لمعنى الظن ما المراد وكلها متداخلة وكلها مرادة كلها مرادة بمعنى أنها من صنيع المنافقين أو مما هو معلوم من شأن المنافقين وإذا فسرت بهذه الأنواع الثلاثة فإذا لم يكن بينها تعارض حملت على الجميع على الجميع قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن عمره سيضمحيل هذا التفسير الأول أي يذهب يضمحل أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر البت وهذا سوء ظن بالله تعالى ولضمحلال ذهب الشيء جملته وهذا تفسير غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي وغيره ذكر ابن الجرير وغيره ذكر ابن الجرير وغيره إذن هذا النوع أو القول الأول في تفسير الظن في آيات آل عمران فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره وشأنه ودينه سيضمحل سيزول شيئا فشيئا وفسر هذا القول الثاني بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته هذا فيه تكذيب للقدر وفيه نفي له للقدر وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته قال القرطبي وقال جويبل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي يعني هذا القول قول ابن عباس يعني التكذيب بالقدر إذا القول الثاني الذي ذكره ابن القيم أراد به ما أثر عن ابن عباس في تفسير الظن بأنه التكذيب بالقدر قال ابن عباس يعني التكذيب بالقدر وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله تعالى قل إن الأمر كله لله ومر معنى فيه في لو يعني القدر خيره وشره من الله قال ابن قيم ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله هذه مجموعة أقاويل كلها مرادة كلها مرادة لأن ما أثر عن السلف قلنا العاصل أنه يذكر فردا من أفراد ما يتعلق بهذا الظن وإذا كان كذلك هنيذ تحمل الآية على الجميع قال ابن ففسر بإنكار الحكمة بإنكار الحكمة فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء يعني ما وقع للمسلمين من الهزيمة فيه في أحد هل هو الحكمة أم لا أولا هل وقع بقدر الله أم لا وقع بقدر الله وقضائه هذا أولا ثانيا هل هو مما يحبه المسلم أو يكرهه مما يكرهه إذا يؤذيه تأتي هنا هل قدر الله تعالى على المسلم بما يؤذيه ولا يحبه هل هو لحكمة أم لا لحكمة إذن نثبت العمري أنه بقضاء الله وقدره وإن كان على خلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم هو لحكمة بين هذه الحكمة بقوله وليبتلي الله ما في صدوركم هذه حكمة أو لا؟ حكمة قطعا وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر ما فيها من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته ويختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك إذا فيها ابتلاء فيها ابتلاء فقدر الله تعالى الهزيمة على المسلمين يوم احد والقاتل ليختبر ما في صدوركم بأعمالكم لأن الذي في الصدور يظهر على اللسان ويظهر على على العمل ومنها وليمحص ما في قلوبكم تمحيص ما في هاتان حكمتان والكلام هنا في الهزيمة الواقعة على المسلمين يوم أحد ليبتلي ما في صدوركم ثانيا فيه تمحيص لما في القلوب بأن ينقيها جل وعلا بأن ينقيها جل وعلا فلو تركت في عافية دائمة لم تخلص من ميل النفوس وحكم العادات والسيلاء الغفلة فاقتضت حكمة الله تعالى أن قيض لها من المحن ما يكون كالدواء الكريه الذي لا تحبه النفوس كالدواء الكريه لمن عرض أو عرض له داء لمن عرض له داء إن لم يتدارك خيف عليه من الهلاك إذن العلة الثانية أو الحكمة الثانية من كون ما وقع وإن كان مخالف لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو تمحيص ما في ما في القلوب هذا خاص بالمؤمنين أما الكفار والمنافقون ليس فيه, ليس فيه تمحيص وإنما هو عقاب وعذاب في الدنيا قبل, قبل الآخرة هو شيء مما سيأتيهم وهذا خاص بالمؤمنين فيطهرها من الشك والمرض بما يريهم من عجائب آياته وباهر قدرته لأنه إذا حصل الابتلاه قُوبل بالصبر فصار في ذلك تمحيص لما في القلب لما في القلب قوله وإنكار القدم أو إنكار ففسر بإنكار الحكمة هذا قول والثاني إنكار القدر أي وفسر ظنهم بالله ظن السوء بإنكار القدر من أنهم لو لم يخرجوا ما قتل لو أطاعون ما قتل كما مر في في باب لو إذن إنكار القدر من حيث ماذا أنهم لو بقوا في بيوتهم لما كتب عليهم القتال لما ماتوا وهذا تكذيب للين والقدر. قوله وإنكار الثالث هذا وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله كما أخبر الله به في كتابه بقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وغيرها من الآيات والأخبار الدالة على على ذلك. وذلك حين ظن المنافقون أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد وكذلك أهله يعني زالوا قال ابن قيم رحمه الله تعالى بعدما أورد أن الظن فسر بما ذكر وجمعه في ثلاثة أقوال إنكار الحكمة إنكار القدر إنكار أن يتم أمر رسول صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله قال وهذا هو ظن السوئي وهذا هو ظن السوئي الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح يعني الأحوال تغيرت وتبدلت لكن المنافق هو منافق في كل نازل وإن تبدلت وتغيرت تختلف الزمان فالمنافق هو المنافق وظن السو هو هو ديدنه هو شأنه فلا يختلف ولذلك قال هو هذا الذي فسر به الظن في سورة ماذا في سورة وهي قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية الثانية الآية الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم الآية قال رحم الله تعالى وإنما كان هذا ظن السوء وظن كذلك أهل الجاهلية أيضا وهو المنسوب إلى أهل الجاهل لماذا كذلك قال وإنما كان هذا المذكور السابق ظن السوء وهو ظن أهل الجاهلية لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه هذه جملة مهمة وهي أنه مهما تعددت أنواع إساءة الظن بالله تعالى هذا مجمعها وهذا أصلها وهذه قاعدتها مهما تنوع حينئذ نقول هذا إساءة ظن لماذا؟ لأنه ظن ما لا يليق بالله ولا بأسمائه ولا, ولا صفاته فمهما تعددت أنواع الظنون الفاسدة السيئة وإن تعدد أصحابها في أي زمان ومكان يجمعها وقطب رحاها ماذا؟ قطب رحاها ها ما ذكره؟ ظن غير ما يليق بالله تعالى قال وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق وهذا عطف مفسر على على سابقه قال لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وهذه قاعدة أي لأن الذي يليق به سبحانه ما هو الذي يليق به سبحانه؟ أنه يظهر الحق على الباطن هلأس كذلك؟ هذا هو الأصل هذا هو الظن الحسن هذا هو حسن الظن بالله تعالى أنه يظهر الحق على الباطن فإذا اعتقد وظن أنه يظهر الباطن على الحق أحسن الظن أم أساء؟ أساء الظن إذن ظن بالله تعالى ما لا يليق به؟ الرب جل وعلا خلق الخلق لحكمة وارسل الرسل ووعد بنصرهم فإذا كان لا لا ينصرهم إنما يظهر الكافرين عليهم قل هذا إساءة ظن هذا إساءة ظن أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطن وينصره فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق لا يمكن أن يجيزه العقل البتة أن يظهر الباطل على الحق وليس المراد مرة أو مرتين هذا واقع في الشرع وواقع فيما سمق الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم المراد أنه يظهر الحق على الباطل دائما يعني إدالة مستمرة مستقرة دائما الكفار هم الذين يهزمون المسلمين هذا لا وجود له البتة وإنما تكون المعارك سجالا هذا لا إشكال فيه هذا واقع والتاريخ يشهد بذلك فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقل جاء الحق وزهق الباطل فلا يليق به سبحانه ولا يليق كذلك بأسماء وصفات العليا أن ينسب إليه شيء من ذلك إذن لماذا كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وكذلك ما يليق بحكمته يعني ما يليق بحكمته ظن غير ما يليق بحكمته وضح العطف وما يليق بحكمته يعني ليس الذي يليق بحكمته وإنما ظن ما ظن غير ما يليق بحكمته ظن غير ما يليق بحكمته وحمده وعده الصادم أي الذي لا يخلفه وب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 ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوتة فإن حمده وعزته وإلهيته تأبى ذلك أتم الإباء وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة للمشركين فمن ظن به ذلك فما عرفه ما عرف ربه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته وكذلك الذي يليق بحكمته وحمده ألا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة, حكمة البالغة والحمد الكامل التام عليها فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم يعني يوم أحد فلو سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وله عليه الحمد بل والشكر فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل بذلك فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة يستحق عليه الحمد والشكر فقد ظن به ظن السوء وهذا كله تفسير لما ذكره رحمه الله تعالى إذا قول وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وظن غير ما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق ثم قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضم حل معها الحق يعني لقد ظن به ظن السوء ظن السوء فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل يعني يزول ويتلاشى مع الحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا وقد ظن به ظن السوء لأنه نسبه إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوت وصفاته كما سبق قول أو أنكر هذا نوع آخر أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أي فذلك ظن السوء كذلك لأنه نسبه إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك أي هذا الظن ظن الذين كفروا ليس ظن المؤمنين لأن الذي يكذب بالقدر ليس بمسلم الذي يكذب بالقدر ليس بمسلمين ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية مطلوبة, وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب يعني لو كانت مكروهة للنبي صلى الله عليه وسلم فيترتب عليها من الحكم العظيمة الشر ليس إليك ما من شر نصيب المرء في هذه الحياة إلا لو يترتب عليه من الخير أدركه أو لم لم يدركه وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدا ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا أي الذين يظنون أن الله خلقها باطلا وعبثا وسفها ولعما كل ذلك يعتبر من ظن الذين كفروا لأنه قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطنا لو لم يكن حساب ولو لم يكن تكليف لكان خلق السماوات أضباط لكن لم يكن الأمر كذلك, لم يكن الأمر كذلك ذلك ظن الذين كفروا فالظن بأن خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. فويل هذا وعيد. فويل للذين كفروا من النار. ويل هذا مبتدا. سوَّغ ابتداء بها تعظيم. وجملة أو للذين جاروا مزولاً متعلق محذوف خبر. ويل للذين كفروا. هذا خبر المبتدا. من النار بيان لويل. فهي كلمة وعيد. وقيل اسم لواد فيه في جهنم. ثم قال رحمه الله تعالى وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوءين. فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم أكثر الناس ليس من المؤمنين إنما من بني آدم يعني وغالب بني آدم ليس الحكم خاصا بالمؤمن لأن المنافقين مطلقا دون استثناء يظنون ظن السوء وكذلك المشركون والمشركات يظنون ظن السوء والمؤمنون قد يقع منهم قد يقع منهم إذا وأكثر الناس عبر بالناس ليشمل غيره المؤمنين يعني غالب بني آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره يعني القلب وأفعاله يشهدان بماذا يشهدان بأنه يسيء الظن بربه يرى غيره غنيا لكن يقول لماذا أنا فقيم هذا اعتراض على الله تعالى لماذا أعطي فلان ولم أعطى حينئذ كل النعمة ينظر إليها بمقابل فقدها من الإنسان حينئذ يقول هذا إساءة ظن بالله تعالى ولذلك قال ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به هذا كلام القيب رحمه الله تعالى إذا قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم في أحوالهم أفعالهم يعني فيما يتعلق بهم وفيما يفعله بغيرهم يعني إذا نظروا إلى أحوال الناس بعض مع بعض حين قال هذا فقير وهذا غني وهذا لماذا يفعله إلى آخرين فكل اعتراض سؤال وجواب على ما يتعلق بما هو من قدر الله تعالى وقضائه قال ولا يسلم من ذلك ولا يسلم من ذلك أي من الظن السوء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادف يعني تعلق بالشرع علما وعملا عرف الله تعالى بأسماءه وصفاته إذن تحقق بالتوحيد كاملا ثلاثة الأنواع وإذا كان كذلك حينئذ أثمر فيه حسن الظن بالله تعالى كما قلنا فيما, فيما سبق لأن الله تعالى وعد وعده حق لا يخلفه لأنه ناصر دينهم لأنه ناصر المؤمنين في كل زمان ومكان لأن الله وعد رسوله أن ينصرهم ويظهر أمره ودينه على الدين كله في كل زمان والذي عرف اسماء الله وصفاته معرفة على ما جرى عليه سلف هذه الأمة وأمته وعرف موجب حكمة الله يعني مقتضى حكمة الله تعالى لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء إذا عالم أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه الذي عليه سلف الأمة يعني خلافاً للمحرفة محرفة ماذا بماذا يحسن الظن بالله تعالى الله معهم في كل مكان الرحمة مؤولة محرفة والرزق محرفة إلى آخره قل ما شئت فما من صفة إلا وهي محرفة أين أحسان الضم بالله تعالى حالهم كحال المشركين والمنافقين أما من أثبت الأسماء والصفات على مقتضى ما جاءت به أو ما جاء به الكتاب والسنة حينئذ هو الذي يستشعر في قلب صفات الله تعالى هو الذي يميل قلبه يتعلق بصفة الرحمة بصفة الكرام والجود إلى آخره وأما من أنكر ذلك وحرف أين يكون حسن الظن بالله تعالى؟ وموجب بالفتح هو المسبب الناتج عن السبب بمعنى المقتضى وبالكسر السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضي بمعنى الم... لكن المراد هنا المقتضى مراد الموجب بالفتح لا لا بالكسر مراد الأول فالذي يعرف موجب حكمة الله تعالى وما تقتضيه الحكمة فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء أبداً وهكذا ما على المسلمين يوم أحد في هزيمتهم هذا لبد يكون له حكمة علم من علمها وجهيل من, من جهلها، فإن في ذلك حكماً عظيمة فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء حتى في نفسه وأنه أراد أن يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم وحزبه بل كل ما يجري في الكون أو الحكمة بالغة قد يعلمها المرء قد يجهلها. قال رحمه الله تعالى بعدما بين ذلك فليعتن. إذا بين الظن السو ما المراد به. ثم بين السبب. نفس ذكر ثلاثة أقوال في تفسير هذا الظن السيء. فسره بثلاثة أشياء. ثم علّل لماذا وجد هذا الظن؟ قال وإنما كان هذا الظن السوء لماذا وجد؟ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه ثم قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السور يعني أن هذا مما عمت به البلوى عمت به البلوى ثم بين السبب الذي إذا تمسك به الإنسان سلم من الوقوع فيه في هذا الظن قال ولا يسلم من ذلك أي ظن السيء بدم عنواعه إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ثم قال فليعتني عاد إلى شيء يتعلق به بالمرء نفسه محاسبا يعني فليحاسب نفسه فليمظم فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا اللبيب يعني العاقل اللبيب هذا فعيل كذلك مأخذ من اللب وهو العاقل حينيذ اللبيب فعيل بمعنى بمعنى العاقل بمعنى فليعتني اللبيب بهذا ما هو هذا المشار إليه هو الظن بالله عز وجل ليعتني به حتى يظن بالله ظن الحق لا ظن السوء وظن الجاهلية يعتني به يعني فلينظر في نفسه في حاله وليستكشف هل يظن بربه ظن الحق أم ظن السوء لأنه قد يقع بين, بين الأمرين قال وليتب إلى الله يعني إن وجد أنه قد ظن به ظن السوء وليتب إلى الله يعني يرجع إليه لأن التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة وظن السيء هذا معصية إذا سرسل فيه الإنسان قد يصل به إلى شيء غير محمود البت وليستغفره أن يطلب منه المغفرة واللام في قول اليتوب وليستغفر للأمر يعني الذي جع به الشرع وليس كلام القيم مما ما منه ذلك وإنما المراد به الموافق له للشرع قال وليتب إلى الله ليستغفره من من ظنه بربه ظن السوء فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إن وجد شيئا مما يتعلق بربه وأنه ظن سوء, وأنه ظن سوء وليظن بنفسه التي هي مأوى كل سيء ويظن متبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فإنها أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين يعني بدلا من أن تظن بالله تعالى ظن السوء ظن بنفسك أنت ظن السوء فإنها أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الرحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام وله الحمد التام والحكمة البالغة المنزه عن كل سوء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأسماؤه كلها حسنة وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل إلى آخر فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهولي وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالم السحيل وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل إذن كل خير فأوى من الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر فتشت من فتشت يعني ولو كان من أهل العلم حينيذ لابد أن يقع عنده شيء من الاعتراض على القدر لما كان هذا لما لم يحصل كذا هذا المراد وهذا اللسان الذي يطلق لسانهم ويصرح بقلبي وعقله فيما لا يعنيه لابد أن يجد شيء من ذلك في نفسه لما كان كذا لما لم يكن كذا صحيح هذا كله اعتراض على قدر لما كان كذا لما لم يكن كذا حتى بعضهم إذا صار شيء يتعلق به بالناس من النواثق مسكين يعني هذا ليس ليس محله لماذا حصل له كذلك حصل له حادث ضعيف مسكين هذا كله يعتبر من اعتراض كأنه يقول هذا الذي حصل ليس ذاك الشخص أهلا إذن لما لما حصل هذا هذا اعتراض على على القدر ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا كان ينبغي لما كان كذا كان ينبغي أن يكون كذا أشياء وقعت وحصلت لو كان شيئا في المستقبل قد يقان لبدل الأسباب لكن شيئا وقع اقتراحا عليه يعني على الله تعالى وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا اقتراحا عليه وأنه يستحق خلاف ما جرى به القدم بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في كلامهم واشعارهم قال ابن الجوزي وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال وأولهم إبليس فإنه نظرا بعقله فقال كيف يفضل الطين على جوهر كيف لماذا؟ وفي ضمن اعتراضه أن حكمتك قاصرة وأن رأيه أجود هذا الذي يتضمنه أو كذلك سواء كان إبليس أو غيره سواء كان إبليس أو غيره حين لما كان ينبغي إذا أنا رأيه أجود مما فعله الله تعالى هذا باطن وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذا يعني أؤذي قالوا هذا ما يستحق كذلك ذكره من المقاسم في الحاشية قالوا هذا ما يستحق هذا أو هذا أو هذا بنححلال كأن الله قد ظلمه صحيح أم لا هذا واقع هذا واقع هذا يعتبر اعتراضا على على القدر لذلك ينتبه الإنسان من فلتات اللسان قالوا هذا ما يستحق أو هذا ابن حلال كأن الله ظلمه أو يذمه كأنه لا يستحق قدحا في القدر وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه حتى كأن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا لله تعالى في في ملكه والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم يضع الأشياء مواضعها قال رحمه الله تعالى فمستقل ومستكثر أي من الاعتراض أقلل أو استكثر قل ما شئت وسيترتب عليه ما, ما ترتب فمسقل ومسكثر يعني منهم مستقل من الناس مستقل خبر مبتدى لخبر محذوف مبتدى لخبر محذوف أي فمنهم من الناس مستقل ومنهم مستكثر فمنهم شقي وسعيد هذا مثله منهم شقي ومنهم سعيد والاسم منهم معرب ومبني يعني منهم مبني هكذا فمستقل ومستكثر أي من الاعتراض على قدر الله وحكمه ومستقل مؤتد حذف خبره أي فمن الناس مستقل ومنه مستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم يعني من التقصير أو من الوقوع في المحرم سالم من التقصير في الظل الحسن لأنه واجب تقصيركم في الواجب أو من الوقوع فيه فيما إذا كان محرما كذلك فتش نفسك هل أنت سالم, سالم من ماذا سلمت من التقصير فيما وجب عليك من إحسان الظن بالله سالم من الوقوع فيما حرمه الله تعالى عليك من إساءة الظن بالله فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة أي من مصيبة أي من أمر ذي مصيبة عظيمة أو فإن تنج منها أي من هذه الخصلة العظيمة تنج من ذي عظيمة فإن تنج من شر عظيم فإن تنج منها أي من هذه الخصلة العظيمة تنج من ذي عظيمة تنج من ذي عظيمة يعني من شر عظيم شر عظيم وإلا فإني لا إخالك ناج إخال بالكسر يعني لا لا أظنك خاله من أخواتي ها ظن إخالك بكسر الهمزة أي لا أظنك ناجيا من اعتراض على قدري بل أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء أو السوء بلسان حاله أو بلسان مقاله قال رحمه الله تعالى في مسائل تفسير آية آل عمران وهي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني خلاف ما ورد به الشرع ثاني تفسير آية الفتح ظنين بالله ظن السوء أي خلاف ما أخبر به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والضمير في الآيتين يعود إلى المنافقين ظانين أي المسيئين الظن بالله تعالى من المنافقين والمنافقات ثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى من أي كلام, كلام ابن القيم لكن الضابط هو هو أنه يظن بالله تعالى ما لا يليق بجلاله أي ظن السوء بالله أنواع لا تحصن كما أخبر بذلك ابن القيم وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به سبحانه بأسمائه وصفاته الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه لا يسلم من ظن السوء بربه إلا من عرف أسماء الله وصفاته وأنه المنزه عن السوء الموصوف بكل كمال وعرف نفسه أنها مأوى كل سوء وظن أنها مأوى كل سوء سوء ظن يعني فظن ماذا؟ فظن بنفسه ظن السوء بدلا من أن يظن ربه جل وعلا وعرف نفسه أنها مأوى كل سوء فظن بها ذلك دون ربه العزيز الحكيم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين